إثنان استمع إلى الجمل الآتية وإعدها ثم تأمل معانيها هناك بحار على ثلاثة جوانب من تركيا سأذهب إلى هضبة آيدر في العطلة الصيفية ذهبنا إلى أنطاليا لقضاء العطلة الصيفية قضينا أسبوعا في قرية جدي مع الأصدقاء.